خزائن الرحمن تقدم فتاوى الحاج يقول السائل ما حكم الكلام أثناء الطواف ببيت الله الحرام الكلام مباح أن تتكلم حتى لو بأمور الدنيا لكن أن تتكلم لأن ابن عباس قال الطواف بالبيت صلاة غير أن الله قد أباح فيه الكلام ولكن الأول بك وأنت في هذا النسك وأنت في هذه الطاعة العظيمة أن تشغل نفسك بذكر الله والاستغفار والدعاء كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهل لك أن تقرأ القرآن وإن كان بعض العلماء من المعاصرين يمنعوا ذلك والصحيح أنه لك أن تقرأ القرآن لك أن تراجع وردك لك أن تذكر لك أن تسبح أن تستغفر أن تدعو كل ذلك مباح لك أن تتكلم في أمور من أمور الدنيا نصحا لك ذلك فالكلام مباح وأنت تطوف فاجعله أفضل في ذكر الله جل في علاه.